وقال الشيخ و ف ق ك م الله يقول إ ذ ا صليت خ ل ف إ م ا م لا يرى ا ل ط م ا ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة فهل أقطع ا ل ص ل ا ة ما تصح صلاه ما ن ح د ما يرى ا ل ط مانين ة من هو اللي ما يرى ا ل ط مانينه رسول صلى الله عليه وسلم أ م ر ا ل م س ي ء أ ن ي ع ي د ا ل ص ل ا ة كم م ر ة وهذا ما يرى ا ل ط م ا ن ي ن ة ه ذ ا إ ما جاهل و إ م ا مخالف نعم لا بد من الطمانينه